anandw1.net عز وطن ما تكتسد بتسلح عزم وصبر عز وطن فاتن تكتسد بتسلح عزم وصبر تحمل حمم فذل نصر تحمل حمم فذل الدم وسمى سما وازهر نصر حركة ma tinkezir 8 deyzenber inztalak ati zanid haal-sharib tisreig gana di lal-shahadet dmdwet shuket darib 8 deyzenber inztalak ati zanid haal-sharib tisreig gana di lal-shahadet dmdwet shuket darib titsadda bih jarra ossaka في gana bil mellahab هداي في القسام في الميدان تتفشر غضب حركه حماس حركه حماس عزت وطن ما تنكسر عزت وطن ما تنكسر بتسلح عزمه وصبر عزت وطن فما تنكسر بتسلح عزمه وصبر تحمل حما بدلت دم و سما سما نصر تحمل حما بدلت دم و سما سما وازهر نصر يا ثوره الاحرار سيري وصوبي بقلب العدا الويثراع مرغي انفو بنيران الردى يا ثوره الاحرار سيري وصوبي بقلب العدا الويثراع ممرغي انفو بنيران الردى جنب العدا مثل الدمو موج بك اشاويث في الفدا تنزل اسود مزنره برصاصها تذب الندى بنزل نار وبرصاصها النداء حركه حماس حركه حماس عزة وطن ما تنكسر عزت وطن ما تنكسر بتسلحك عزم صبر عزت وطن ما تنكسر بتسلحك عزم وصبر تحمل حما فذل الدماء وسما سما وازهر نصر تحمل حما فذل الدماء وسما سما وازهر نصر حركه حماس عزت وطن ما تنكسر يا رايك بالتتقدمي جد تتقدمي جد في القدس في الضفه وفي غزه الابيه كاوي مين كاوي مين يا رايه الاسلام في ارض الرباط تتقدمي في الكدس في الطفا وفي غزه الابيه كاوي طلب الناوي يا سينو شباب قدمي اخطي خطب الناوي يا سينو شباب قدمي امضي حماس امضي حماس امضي حماس امضي حماس امضي حماس امضي حماس ولك مش لاحق ابد ما تسلمي امضي حركه حماس حركه حماس عزت وطن ما تنكسر عزت وطن ما تنكسر بتسلحك عزم وصبر عزت وطن فات تنكسر بتسلحك عزم وصبر تحمي الحما بذل الدمه وسماء سماء وازهر نصر تحمي الحما بذل الدمه وسماء سماء وازهر نصر حركه حماس عزت وطن ما تنكسر هارت حماس عزه وطن ما تنكسر ما تنكسر النصيرات